بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن شَرَّنَاهُ قُرآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ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 مضى مشى ومضى مثل الاولين ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولوا Nahulakahulna Al Azizul Alihim, Al Ladi jgallakum Al Ardh Mahdoun, Wajgallakum Fihah Subulillah Al Lakum Tehadoun, WAl Ladi Nazzal Min Al Samaaima BQadirin, Faan Shurnabihi, Faan والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تكبوون لتستووا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا Rabbina lamun qalibun, وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفر مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاك بالبنين وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا وَرَّضَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وهو كظيم أو مي ينشأ في الحِلية وهو في الخِصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنا ثا أشهد خلقهم سكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو ش وَأَحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إلَّا يَخُصُونَ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمِسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا أَبَا نَا عَلَى أُمَّتِهِ وَإِنَّا عَلَى أَثَارِهِم مُتَرَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ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 بل متعت هؤلاء وأبائهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحقم ورسولهم بهن ولما جاءه الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم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 ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وما يعيش عذكر رحمن نقيض له شيطان نقيض له شيطان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 قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فذئس القرين ولي يفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصمم أو تهد العمي وَمَن كَانَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ فإما نذهبن بك فَإِنَّا نَذْهَبَنَّ بِكَفَى إِنَّا مِنْهُمْ مُتَقِرِينَ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 وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك بما عهد عودك إننا لمهدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذاهم ينكثون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 فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه او جاء معه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم, إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدوان. الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدوان. إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أن. أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنتم وأزواجهكم تحضرون ودخلوا الجنة أنتم وأزواجهكم تحضرون يكافئ عليهم بصحف من ذهب وأكوان وفيها ما تشتهيهم الأفوس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها. اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون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 إن أكثركم ولاك إن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرًا فإن مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرعهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون